قلنا أن الأصل في الخبضي أو في الخبضي هي الكسر وينوب عنها برياء وذلك في الأسماء الخامسة والمثنى والجمل المذكر السالي وينوب عنها أيضا فتحة وهذا في اسم نبيل ثم ركبنا المقصود باسم الايونصري وهو مثل الجيش الذي انعله في وجوده علة كان فيه قائيه جامطه من النفس وهي سته لو خاطر المعنى وهي مكان علميه وصفيه والسته الإزباعي الأليف والعجمة الترتيب والأثنون وزد والزنفان والعجل أو أن يوجد فيه إلا تقوم مقام ليلة تقوم مقام ليلتين وهي متى الجموع وقلنا هو جمع التفسير الذي بدأ أليف تفسيري حرثاني أو ثلاثة حرثة رسط أو ناكال مؤنثا بالأليف الممدولة أو الأليف المقصورة هذا نعينا واضح ها في ها واضح بالاله واضح لا قاعده بالرحيل شمسين نعم واضح ها طيب واضح نعم نعم هذا الرحيل نعم طيب أي شكال؟ شكال بفعل وكفر. ايه يا شكرا لكم شبه فعل قلنا التامين وكيف بعد ما كتبنا وقدرنا قلنا شبه لفظ شبه معنى شبه شبهه بالاسم ايه والمعنى انه الفعل المستقبلي يحتاج لفعل نه. الشيخ محمد مما نقابلها بال بمعنى النصر هذا شبه الفعل بال... بالاسم العلاقه بينه وبين بين هلتين مذكراتين وبين اسم غير مصاد اسم غير صالح مم. أشبه الفعل من ناحيتين من ناحية لقضية مم. من ناحية معنوية من ناحية لقضية ما هي انه الفعل مشتق من المصدر أيوة. طيب الفعل مشتق من المصدر مم. وهذا الشبه من حيث اللقر هناك كم من, من, من صورة؟ هناك ست صور هناك ست صور من حيث مرضية تأنيف لغير الأدية و زيال العجمة والتركيبة والآخر ما هو المقصود بالشبه من حيث من حيث أن الفعل مأخذ منه اسم هذا هو الشبه شبه المعنوي من حيث أن الفعل يحتاج الى ماذا الى فاعل هذا هو شبه معنوي نحيد انه مأخوذ من ماذا من الفاعل هذا شبه معنوي الروابط ما الذي يتمثل اصلا الشيخ العلتين شد ذكرنا انه الفعل يعني اشتقاقه الى الفاعل واشتقاقه من المزبر هو متفرع من الاسم اي الجذر من من الاسم من الوصفه دي اخرى هذا الفعل تجل الفاعل نعم معنى صح هذا الفعل الاسم اشبه الفعل اشبه الفعل لماذا جعل هذا الاسم من المصرف اشبه الفعل لوجود عله ثانيه العله ترجع الى اللفظ تتعلق باللفظ ليست نفس العله هي العله راجعه للفظ دون دون ان تكون مطابقا للعله الثانيه اي نعم وإلا ترجع إلى المان وهي <تصفيق> كذا وصفية العلمية ليس هي هذا الشيء إلا في الفعل نفسها نعم. واضح نعم. طيب بداية رحلة هذا نرجع إلى علامة الجزم ها؟ قال ولي الجزم ولي شبك أن الجزم لا يكون إلا في الفعل في الفعل المباركة. هذا صحيح خلاف فعل الأمر يكون مبنيا لكن المؤلف درجع إلى ماذا بالكوفيين فقال هو مجزوم سياتينا ان قلنا ماذا وللجزم علامهان السكون والحذف وللجزم علامه السكون والحذف الجزم سبقته عليه معنا تعليف, تعليف لغه اشتقاق قلبه علامه السكون واحد اما السكون فيكون علامه من في الفعل المبارئ الذي لم يتصل بآخر يشي دخل عليه جازم ولم يتصل بآخر يشي واضح يعني لم يتصل بآخر يشي ماذا؟ لا الف ولا وو الجماعة ولا يأن وأنها ولا نون النسوة ولا نون التوكيد نفقين أو خبيل صح؟ وليس آخره حف وليس آخره حف علة فقوله عز وجل قلو الله أحد لم يلد ولم يولد إن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا لا هذا حلف خده لم يجرم يولد ألم نجعل له عيني لا يا أليحش نعم في ضرور نعم نجعل له نعم لكن ها كده له عين هيحسب ان لم يا اخي هذه هذه لم يحضر زيد لما أصل إلى البلد لما أصل إلى البلد لينفق ذو ساعة من ساعته وإذا وقل الإبراهيم أن لا تشرك بي شيئا إلى غير يمسيح واضح وفي الحديث وكان يؤمن بالأول الآخر فليكرم ضيفا وأيضا فليقل خيرا فليقل خيرا أو ليصدت والآية أيضا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل ولما يدخل الايمان في قلوبكم أصلها ولما يدخل الإيمان اتقاء ساكيني الأول ليس حرف مد فيكسر ما سبق إذا التقى ساكيني فاكسب ما سبق بشكل لا يكون حرف مد لأن حرف مد يحلف نتخل ولما يدخل الإيمان واضح؟ هذا الموضع الذي يكون فيه علامة الجزمي هي السكون فإن اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد ثقيلة وخفيرة كان مبنيا في محلي يتصل به نون النسوة كان يبنى السكون في محلي جزم مبني على السكر في محل جزء وإذا تصر به نون توكيد فخيلة أو كان مبنيا على الفتح في محل جزء إذا بني على نون نشوى إذا به نون نشوى تقول لم يقم النساء لم يقمنا أو لم يحضرنا الدرسة لم يحضرنا الدرسة مبني على السكون في محل جزمه السكون هذا سكون البناء وليس سكون الجسم. وإذا كان تصل به نون التوكيد ثقيلة وخفيفة فيكون مبنيا على الفتح في محل جسم نعم ما يصنع ماذا نعم ها؟ ايوه؟ ايوه هذا الواضح يعني إذا بناء. سكون بناء وليس سكون جذب مبني على السكون في محل جذب واضح؟ أو إذا اتقطع به نون نسبة نون نسبة نون نسبة ها؟ إن الشاعة لآتيات أدالك فيها يتجزع كله نفسه لماذا تسعى؟ ثلاث؟ ثلاثيش بتنمك يصور لا يصد ذا من النكر عنها من لا يبنون بها وتبعها يصد ها؟ هم المبنية على الفتح في محل الجسم لا الناهية ولا حد. ما كان هدف هاته هو صد مضارئه يصد لا يزيمه؟ يلوحا شكله لم يصدد من يرتد يد يرتد من يرتد ومن هدي وفي موضع اخر من يرتد يشك من لم يصدد ولم يصد اذا ديجس لكن هذه فتحت بنا ونامه في صلي بنو التوكيق فقيلة أو التوكيق أما المضارع المشد المضاعف الآخر إذا جزمه ففيه وجهات ليس هذا موضوع كلاما أهل لها فؤال أليكين في نسبة المضاعف أي كما يجب أهيت مرضى يفكر الإضغام مرضى على الإدغام صحة على الصحة وشاق وشاق ها؟ وشاق وشاق نعم من يشاقق الله ومن يشاقق أو ومن يشاقق الله فالإدغام بها كبير شاق نعم و الله فالمغزى الفني هو الحل الحل يكون في موضعين الموضع الاول الاسعار الخمسه أمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النور فهذه تجزم بحذف النور قال تعالى فإن لم تفعلوا الآية وقوله عز ثم اليقضوا تفثه وليوفوا نجوره وليطوفوا بالبيت العتيق لا تدخلوا من الجنة لكن هذا, و... فيه نصف. فيه نصف. هذا ما ما تجعلوا بيوتكم مقابر صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها ولا تجعلوها وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فهذا فعل المضارئ مجزون لحرف الجزم سيأتينا إن شاء الله لم وألم ولما وألم ولام الأمر والدعاء ولم الأمري والدعاء ولم الناهي أيضا ستأتي الجوازي إن شاء الله تجزن فعلي واحد تجزن فعلي وعلامة الجزم حك في النوم لأنه من الأفعال الأمثلة خمسة وحرب المد الذي قبله هو الألف أو ديار أو الواق أقول برمنا والتصمم للسكول محلي أضبنا فائز ها؟ يا طالب قبل قبل نقول ضمير متصل مبني على السكون في الياء الثاني ما رفعين فاعل وافئين في نفس وامي امثله ايضا تقول الم تحضر الدرسه الم تحضري الدرجه تحضري النظام الجزم بالم والم جسمي او والجسمي حذف النون لانه الافعال هنا خمسه والياء وميم متصلين بالسكول نحن في رفع فاعل. ايضا قول تعالى اذا الى إلا اخ ولا تنيا في ذكري إذا انه, إنه فقول لا لا تخز كن انت قالت ان اخوك ولا تنيا في ذكري فقول له, فقولا له تقول لا له قولا لينا لكن هذا فعل امر ما يصح نعم هيك ان رجيت انت توبا الى الله هذا يمكن اذا ما يصح فعل امر انت إِنْ تَتُوبَا إِنْ هَذِي جَازِمَةً تجدنا فعالين أول فعالة الشرط سنة جوابه يحفظ باتفاق شهر يزينه الجوازين إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْكُمَا وَإِنْ يَتَفَرَّطَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ شَعْتِه دين اللي في السنين هو الجماع يعني ما كانوا خطر الامثيه نعم هذا بالنسبه لحال امثينا خمسه الموضع الثاني حدث حذف لالا وهذا في الفعل المعتل في الفعل الموت طيب الحرف من ذلك الثائلة لبيع فرصي لأن الأمور صفية أبداً الفعل على أفضل أو على أفضل لدينا باعة وغير مباعة المباعة في الوسط هذا غير واضح مو واضح حشم تمام تمام وهذا غير مو واضح هي. كل منها مه무ز سمعنا يبدا يبسط او مثال يبدا بحرف انا حن واحد انا اجوب يوصل لي حبل قال ده شعر اذن تمام ننتش في اخر الجزء ما كانش ما تشد ما تشد جوه ما هو اللي يتكلم عليها فجاءه وناشى ف طو طبعا ماضح؟ آه شو رحل؟ نفوق أعطى ألاك؟ يعني بلحمول من نبي يبدأ أدورتش عنه في الوسط في الوسط؟ والأخير معتد هذا المعتد هذا آه في رحلة صح؟ طيب نقول معتد لكن وهو يساعد تقسم معتب مثل دعا ومشى في آخر حرف علّة كان حرف علّة آخر تاتي ملكور صال يسمى نثيف مطرود لاتباع مثل هوا آخر حرف علّة مؤكد لكن تبعه اخذ الى اعتقد نسميه لطيف مفروق حاول افريق قفروق كوعى وعى بين شيء في طبيعه لا مؤكد مفروق ومثاله واوله فقط إلا غويتان هذا يعني هذا بين فرصيني هذه هي يعني فهذا ثوارت صفيني لما صلت الفعل ففيه ثوارت ثوارت هو صفيني يعني صلت الفعل إلى المعارضة في ماضينا المضاريه او تكتب الامر بامر اليه ها اين اين هو المهموز عند تصريفه الى المضارع يفتح الهمزه اكل اكل اخذ اكل, أكل, أكل, أكل, أكل, أكل رباعي دال ها المثال اذا صرفته للمضارع يحيى الدور وعديان تصبح يوعي طبيعي من نفس جواب يعني كان يصفلون الثاني يعني هذه الأمور السرقية تاجهين فما الوضع هذا بين قوسين يعني استطرات كانوا استطرات ما لم كنا حال الثاني للجزم هو حذف حرف العلة متى يحذف حرف العلة إذا كان الفعل معتلا إذا كان معتلا متى يكون الفعل معتلا إذا كان آخره حرف الأئلة. لم يكن آخر حرف إلا ولا يجد حرف إلا آخر معه السنة ماذا؟ حرف موت كان معه حرف إلا آخر يلاسقه صار لفباقه إذا كان يفارقه صار لفباقه إذا كان أوله حرف إلا صار لفبهان وسطه سمينا أجوف لم يكن حرف إلا فعل آدي كتبه إذا كان مهموس همز مهموس وإن تنادي المهموس قد في البداية قد في الوسط فالي وفي الأخر المثالي ومش مثالي ها؟ المثالي المثال هو المثال ها. المثال المثال فعله المثالي إذا كان البداية حصله وعده يا إسو واضح؟ في أوله وشاء الله في آخره ها؟ و... ها؟ سأل في وسطه سفر. سأل في وسطه و في آخره قرأ قرأ خبأ نعم هنأ إلى آخره هذا غير مضاعف وهذا المضاعف يكون في ذلك يكون في ذلك أكد. طبعا. همم. صح؟ ااا ااا في يكون فيها ميم صفيه ها؟ ها؟ حاجه، حاجه مضارع اجل وقد يكون معتلا ايضا هيا اجتماع يكون معتلا وقد يكون ايضا مثيلان مختلفان طبعا المعتل الذي اخره الف مقصوره اسمه الحاف الا فنقول علامة الجذب فيه والحدث. طيب حرف العلّ هذا الذي نكون في الأخير في الفعل كيف نكتبه إذا كان إذا كان فوق الثلاثي سنكون بالأيز المقصور واضح؟ أهوى وأسعى وابط ومثل ان برا وماشي ومثل استلقى ثلاث اذا الرباعي وخماسي ثلاث النزيد الثلاث كيف تكتب هذا المكسور تكتب بهذا كما ناتي الى ثلاث كيف نكتبه اضفوا الى نفسك اضفوا شيئا الى نفسك اذا قلبت انقلب هذا الأليف في الأخير إلى و كتبته مندودا دعا دعوت إذا انقلب إيايا تكتبه مشا مشي, مشي تو هو هويت نحا نحوت واضح وفهوم قيل فيه واوية ويائية يعني يصح أن تأتي بالواب ستسجل باليان هذه يصح فيها هذا و هذا وبالمالك من الله تعالى عليه له في هذا منظومة هذه منظومة كما فيها ما يعد من الأفعاد واويا ويائيا في نصر وقت تقريبا في 67 بيت مطبوعة في تعليقه بابي طيب مفهوم نعم ان هذه امص صرفيه نحتاجها يعني نحتاجها الطالب لا نذكرها في طاله ما هي خارج الاجروميه لكنها كذا ان هي متى يكتب يكتب, يكتب اجمعه في المدي هذا الجمنا هذا موضع ثاني من الحذف وهو العلامه الثالثه من علامات جسمه او علامه ثانيه فرعيه إنه جعل للجزم آلامتها السكون والحلف والحلف خلق اسمين حلف النون أو حلف لا ليس <تصفيق> حرف لإينا نستطيع أن تقول آلامات الجزم ثلاثة السكون النون حلف حرف لإينا هو اسم حلف لأنه يسمعهما حلف النون حلف حرف لإينا فقط يميز بين هذا نفوء واضح وناسب أن يكون السكون هو الآلامة للجزم لأن الجزم بمعنى القطع هو القطر في نور الاثبات وثبوت كذلك السكون في نور الإثبات وثبوت اللزم فلا سبع تكون هذه الحركة هي الأعلامة للجزم هذا مما يدل على وجود العلاقة بين هذه الأمور مما يدل على فراء ويأني لجونة هذه اللغة العربية يعني لغة عظيمة نعم ما مختصر واضح الآن مفهوم الآن نعم نعم عندي شيئا جرحين لا يوجد غير نعم إذا كانت ثلاثيين إذا كانت ثلاثيين لا. يعني أعطينا فعل ثلاثة في ألف أخيره انسب الفعل إلى نفسك ها نآ ثالث يقول نأيت عني المكان نآ إذا نأ. قلت نأوت كيف تكتبه؟ في أخير ها. ألف ها إذا قلت نأيت الف نقص و تقول حوى حويت تقول وعى وعيت أضامى أضاميت تكتب على مال أما يجب أن إذا عرفت أيش شكله صوت قويه ستبدا تكتبه لي أيش هو نعم ناخذ النباتي شكل طيب طيب وما في طيب اا بهذا ساعتين هلش انا هل ستعنى قرأه الآن هذه الصفحة كلها الورقة كلها أقرأها الآن وهي راضحة عندكم لا فصل المعربات قسمان المعربات عرفنا المعرب؟ عرفنا المبني؟ هذا المعرب على قسمين منهما تكون علامة لعراب فيه الحركة ضم فتح كسرة ومنهما تكون علامة لعراب فيه الحركة والحروف ما هي؟ إما ثابتة وإما محذوف ما هي الحروف؟ نول والأليف نأخذ الورف والأليف والياء والنول هذه سهولة مثبتة الحذف النول والأليف حرف العلم واضح؟ طيب نرجع إلى ما أخذنا ما هو المعرب فالمعرض بالحركات مم. اسمه مم. جمع جمع تكثير جمع منعشال والموال اللي نمتسي ما فنش فانا فانا ايش مخرب فانا متوقعين الظن خفضه خفضه جمع تكثير فذكر المصرف المصرف نعرضونه النبي يكون مصادفا جمعات الثانية علامة الرفي ضب علامة الخض النصف علامة الخض الكسف ومن ذلك هنا استثناء علامة الخض الكسرة مستعلن عن النصف الكسرة المستثنية من الأصل واضح؟ كذلك في الع... غير المنصر فعل المضارم الذي ينتصب آخر شيء علامة الرفي علامة نصبه علامة جسمه السكوم إلا إلا يتصله من ني شوار مولتو ديان سنتي مبنيا في محل جاينا هذا اسم المفرد تم التكسير جواز سالم هذه 257 هجم هذا صديق الاصل في الرفع على في علامه الرفع الضمه وليست من ذلك هذا الامر والاصل في علامة النصب الفتحه وليست من ذلك في النصب في الكسر والاصل في الخفض الكسر واشتبهني ذلك اسم مفرد وجمع التكسير اذا كان غير مصلح والاصل في الخفض في جسمي اسم وله في المضارع قيدنا عليه شان لا يتصل شيء تمام ممتاز انا المرب بالحركات مثلنا كان فكر بحروف مثلنا جوندك قسيم شنو رقم خمسه رقم خمسه رقم خمسه والمثلث زمان مثلثه مثلث جوندك الثاني شنو رقم خمسه ولازي رقم خمسه ومنطرفي المثلث المعتل ايش معنى انه المثلث غير طرفي الالف وينطص به ويولع من الواو وعلامه فضه ونصبه بالياء شنو رقم الامت تصرف الواو الامت نصب بالالف والامت خفض بالياء الامت في الرفع خمسه الامت تطبق تجوز النون الامت في النصب والجزم تحذف بس هي المثال الاخر الامت وظفي الضم الضم مقدر يرجع للجعل الاول والامت النصب بالفتحه المقدره يرجع للجعل الاول الامت واضح فالاصول في الرفع بالنسبه للحركات انواع وايش من ذلك المثنى الخض... علامه الخفض الضم فيه الالف وفي الاسم الممدود الخمسه ثبت النصب بالياء وهذا الشكل من ما ليس من خمسه جسم تنصب بالالف و فعل مضارع بحذف النون علامه الياء وهذا في فقط الياء حيث حاجه قبل الباء ويجب الجزم الحديث هو خمسة خمسه وثالث واضح؟ ماشي. نقرا. قال قسم يا رب الحركات، وقسم يا رب المحور. فلدي يا رب الحركات انواع اربعه انواع، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع السالم، والمضاف الذي ينتهي باخره شيء، وكلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسره وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثه اشياء، جمع الشالي المصوغ كف المصوغ الذي ينصرف بالفتحه، وجاء المضاف المتل الاخر يجزم بحرف اخره. واضح؟ ها؟ في إشكال للإلهة. واضح؟ واضح أو لا؟ ماذا؟ أمين إشكال بالضبط؟ هذه كلها معلومة أدخل تماما لأن هنا رخص ذكاً أدخل تماما في أن مشكل؟ إله في كله مشكل أعود كله، لا يوجد كله، لا مشكله يلي اشكال وكذا يكون عندي اشكال في ها كل شيء طيب المعرض بحركات ما معنى الحركات يا امينه ممتاز ارسموا المطلوب بهذه الطريقه يا زين لو يكبر زين ما تزيدي جاء بجانب وايت ديجال ما تبديجاي وجعل السالم رأيت المسلمات ورأيت المسلمات جاءت المسلمات وفي المضارع يصوم زيد لم يأتي زيد لم يصوم زيد لم يصوم زيد بحركة طيب الأصل كلها ترفع بماذا؟ بالضم وتنصب بالفتح وتجرب بالكسرة وتجزم بالسكور لكن إذا كان جعل المعين السالم ينصب بالفتحة او بالكسرة إذا قلنا كلها تنصب إلا جمعان سعيد ينصب بالكسرة الإثم الذي لا ينصب كأحمد ونحي يخفض كلها تخفض بالكسرة لكن هذا يخفض بالكسرة ثالثة المضارع المهتد للآخر الآخر أنه يجزم بالسكول إلا هذا يجزم بما لا؟ بحيث فيه علامة الجزمة. تمام؟ طيب الان في قسم اخر رب بالحروف نظر معنا على حروف الواو وثبوت النون والالف واصح هذه كان ارض المثنى جمع الخمسه والمتنى وجمع المذكر السالم من فعل المضارع الذي تصاغ به النسوه الالف الاثنين والجمع ويعملان كمضارع يعني افعال الخمسه فهم المثنى ايمتى ترف اشياء السنه قرات قال الذي يرى بالحروف او با كذا التثنيه وجمع المذكر السالم خمسه الفاظ الخمسه هي فعلانيه وتبعلانيه يفعلون وتفعلون وتفعلين فان التثنيه فتوضع بالالف وتوضع وتخفض بالياء واضح واما جمع المذكر السالم فيوضع بالواو ما قبل اخره مكسور ما في الياء وجمع المذكر السالم ما قبلها مفتوح ما وأما الأفعال خمسة أبوك أبوك إلى آخره فترفع بالو وتنصب بالأليف وتقفض بديعه تمام؟ وأما الأفعال خمسة فترفع بالنون وتنصب وتجنبها فيها يعني ترفع في بوت النون وتنصب وتجنبها فيها واضح إن شاء الله ومترتيبات <تصفيق> أما ماضي مضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وضرب هذا ذكرنا سادقا شرحنا ما من الماضي والمضارع والأمر وذكرنا تعريف كل واحد وذكرنا علامة كل واحد الآن كيف يعرف الماضي هذا سيكون بسرقا تمام؟ نعم طيب الله آلم صلى الله وسلم و الله تعالى <تصفيق> نبينا محمد وعليه سعيدنا وحيكم الله ركس